بحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء أمورا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور سَيْرُ الْجِبَالِ سَيْرًا فَأَأَيِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَأَأَيِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يوم التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون إنما تجزون ما كنتم تعملون سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرم مصفوفة وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ, ألحقنا بهم ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُمَّةٍ كَسَبَهين وَأَمدَدَنَاهُم بِفَكِهَاتِ وَلَح مَِّا يَشْتَهُون تَلَزَعونَ فِيهَا كَأسَلَّ لَغُون فِيهَا لَا لَغُول فيِيهَا وَل وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَّثْنُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريبا منون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرون الاََمُ بِهَذَا أَم هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء سحاب مرهون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين فَمَنْ دُونَ ذَلِكَ عَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تقوم وَم الليل فسَ به هو إذ